بسم الله الرحمن الرحيم يسر اطلاعكم الموقع الرسمي لفضيله الشيخ مصمم العوض الكتبي حفظه الله ورعاه ليقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان ولا تقربوا الذنا انه كان فسقا شنيئا سبيلا ان الحمد لله لا حمدا اللهم على عينه ولا توفيق ولا هنينا ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وراىك الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما امرات فانما اضطر الحديث كتاب الله وهجوا نودى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان جاءت امور مختتاتها كل محدثة في دين الاسلام بدعة وقريله بينه في الاسلام مرارا وكل علاوه في النار ثم الله بعض يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يحبون الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون والفاحشه من معانيها الذي ذكرت فقهها من معانيها الزنا واعاده بالله وقد حرم الله تبارك وتعالى الزنا في كتابه وعلى لسان رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقتلون النبى الذي حرم الله الا بالحق ولا يدون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يوعط له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الى من تاب واامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وحرمه النبي صلى عليه وسلم في سنته حيث يا اسم مثل من الذاني في حاج الجناح قال الله عليه وسلم لا يذني الذاني حين يذني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ويقول معاذ رضي الله تعالى عنه يندع من الذاني نور نور الايمان في قلبه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زال العبد خرج منه الايمان وقف ووقف اعلاه كبني اي كاللحاره فاذا انتهى العبد من الزنا عاد إليه الايمان ومعنى ذلك رجع إليه اليه ناقضا فالزنا يخرج الايمان والزنا يحارب الله معارضه لله تبارك وتعالى والزنا محرم في الاسلام بل ان الزنا محرم في جميع الرسالات وجميع الديانات وجميع الكتب حتى الكتب التي رفضا فدينا ما زال موجودا في المحرطه بنا انه حرام في التوات فدينا حرام في الانجييل ادينا حرام في الزبور الحقيقي والمعرف ادينا حرام في القران في الفرقان ادينا حرام حتى عند البهائي امر مستقر هذا الامر ان الله تطانه وتعالى يرار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري قال ان الله يغار وغير الله أن ياتي العبد المسلم ما حر الله وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري ايضا قال عليه الصلاه والسلام ما من ذئب اجدر ان الله عز وجل من نقطه يضعها رجل في رحم الله يحيي لها وفي وفي أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افتد عظما خطبا قائتا على زوجها اذنا بها وافتدى على زوجها قال فليس منا اي ليس لامتي صلى الله عليه وسلم فدره شانو عظيم وامره جليل وامره خطير حتى حتى حكى البخاري بما نقل انه حدث في الباري شرحه البخاري ان الدعي رحمه الله حكى قال ان مغرا ان فرثا ادخلوا على امه الرمكه ليفعل بها قال بعضا ثم ثم حاولوه بعضا ثم حاولوه بعضا ثم حاولوه بعضا فادخلوه بغرفه مظلمه وغطوا له عينيه بكتاب او بشيء بغطاء فادخلوه على اصغر فأدخل امه عليه فعل بها فعل بها فلما كشف عن عيني طاف وعلم انها امه انها ام وا لوعنقه وغضب غضبا شديدا لوعنقه فقدما ذكر من اساسه وما بعد ذلك حتى الحيوانات وحتى البعاري تستفجر من هذه الاذعان ولكنهم ذلك كله وهو تلك الحضاره التي بالجن واهم تلك الامراض التي عاقب الله عز وجل بها الذناده والجانين من الرجال والنساء رغم تلك الامراض من البيت وانفلاس الطيور وانفلاس الخناجير وغيرها من الامراض التي لم تكن في اجدادنا ولا في ابائنا ولا في اجدادنا الذين مضوا رغم ذلك كله وهو التحذير الجديد انتشرت هنا في الولايات الانسانيه وبالذات في السودان انتشرت جدا وانت وجبنا واضمحل حتى فج و صارت ظاهره ظاهره لكل انسان يرى هذه الظاهره امام عينيه وهذا من ضابط النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو يعلى والحاكم من روايه بوريرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الامه الاسلاميه المسلمين وليبني بيدي لا تفنى هذه الامه حتى يخرج الرجل فيفترش المراه في وسط الطريق قال جهارا هكذا يقول الذي صلى لا تقطع حتى لا تبنى الامه حتى يخرج الرجل فيترك المراه وينكحها في قاريات الطريق قال نبي الله صلوات الله جهارا نهارا قال ولا ينكر ذلك احد ولا يغير ذلك احد هكذا يقول النبي عليه الصلاه فهذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم تماما يكون امثلهم اي افضل اولئك البشر المسلمين في تاريخ الزمان وزماننا هذا حتى يكون امثلهم الذي يقول للرجل الضال بالمره في وسط الطريق لو نحيتها جانبا من الطريق لكان افضل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا فيهم كمثل ابي بكر وعمر فيكم هكذا يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه الان الزنا فش وانتشر ولا احد يمكن حتى الذي ينكر ينكر عليه الذي ينكر الزنا ينكر عليه ويقال ماذا هذا الرجل كثير الكلام عن الزنا نعم كثيره الكلام عن الزنا لان الزنا صار كثيرا فاحتاج إلى كثره التحديث ومزيد بيان يحضر الناس لانه ما من هممه فدا فيها الذنب الا بتحييب ارقطه عقاب الله وعذاب الله من السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى وجد بن مليئه عن ابي ذر الغمرو وصححه حديث العلاوه الغنانيه في صحيح جامع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا معشر المهاجرين خصال اذكرون بهنا واعوذ بالله ان تدركوهن ودكر من ذكر الغزال تظهر الفاحشه منه في قوم الضب حتى يعلن فيها الا فناتيه الطواعين والاوتاد التي لم تكن في اكاظه الذين مضوا وهذا ما علق وهذا ما عطل في هذه الامه الاسلاميه ظالت الامراض والاووبياء استمر وما اصاب من مصيبه فبيما سترت سيديكم فما كتب الطيبون ما عطاكم من حسنه فمن الله وما عطاكم من سيئه فمن نفس فمن نفس ولا تُظلمون ذريلا يا أيها المؤمنون راع انما الجزا من جنس العمل فجنوا بنغته الامور وجنا اذا انتشر والبشر ولا تصله واذا انتشر وتزنا استحلت الامه عقاب الله من السماء قال رب قومي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام لا تزال امتي بخير ما لم يش... ما لم يفسد فيها ولد الزنا فاذا فسد فيها ولد الزنا الا بالتحل عقاب الله وفي روايه الا بالتحل عذاب الله بافواههم ولد الزنا انتشر ابناء الزنا ولقطاء الزنا الذين اسوا عن طريق الحرام ولا دنبلهم ولا ثيات لهم ولا جريمة لهم ان انتشر بسبب الافعال الفاضحه من الشباب والشابات بل من كثير من الرجال الكبار صار الواحد المتزوج له زوجة وله عيال وله اطفال ربما يذني بطالبه جامعيه او يلبي بفتاه صغيره شابه في مقتبل العمر وما ذلك إلا لاسباب اولا ضعف العقيده والخوف من الله سبحانه وتعالى ولا التوحيد والإيمان في قلوب المسلمين اليوم حيث صار الكثير منهم يعلقون قلوبهم واقاعدهم بغير الله تبارك وتعالى صاروا يرجون الضره والنفع من غير الله سبحانه وتعالى صاروا يتوكلون على حباث وتجارب وتوكل واحد التجار صعب العزيز الحكيم الجبار المنتقم العالي المتعال الله تبارك وتعالى الذي قال هو الله الذي لا اله إلا هو هو الله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبح الله عز وجل الذي قال الله لا اله إلا هو الحي القيوم ولا إلى غير الله من الموتى ومن المحفورين هذا هو السبب الاول والسبب الاهم في انتشار الجناب والسبب الثاني غياب دور الوالدين ودور الاسره دور الاسره الاساسي والرئيسي في تربيه ابناء تربية صالحه على الايمان وعلى القران وعلى وف النبي صلى الله عليه وسلم فصار الابناء والاطفال بالبيت يحبون لعبه الكرة والممثلين ويحبون الامكنات بل ويحاكونه ويتفاخرون به ويتمثلون اشكالهم ويحلقون يحلقون كما حلق اولئك ويلبس كما لبس اولئك ويفعلون ويتكثرون في الكلام كما يفعل اولئك من الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات بل صار اطفال يتابعون تلك الافلام الكرتونيه ويتشبهون بما فيها من ضرب ومن تقتيل ومن حرض فطار الطفل منذ نعومه اصطاره صار متوحشا وصار وحشيا وكانه يبحث عن غابه فينطلق بها ويضرب هذا ويصاد ارضاءا لاصحاب المسلسل الكرتوني الذي شاهده في الفضائيات فظارت الفضائيات أبا الاطفال وصارت الفضائيات امنا للاطفال وصارت الفضائيات أبًا وأمًا وأستاذًا وشيخًا وعالمًا وبقيا ومتبقيا لشبابنا وشاباتنا فعلم ننتظر من هؤلاء الشباب نضر لكل الامه او عز للاسلام كلا والعفكلا الصحابه ما ينتظروا الا لانهم توثقوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاه والسلام وطبقوا سنته وتمموا بامر ووتشروا بتريقتي اولئك الذين هذا طبيعهه نقتني فتوكيه الله بقوم يحبون من يحبونه هكذا يقول الله تبارك وتعالى عنه والهم كثير انتشار العلمانيه وملقطه تلك الفتاه التي جلدت قبل ايام من رجال الشرطه والامن منكم ببلويه العلمانيون كادوا بهذه القصه اتخذوا خطا واحدا وقع من شطين او اثنين في جنب الفتات واقامه الحد الشرعي الذي نزل من السماء على تلك الفتات اتخذوا هذا الأمر الصغير والخطا اليسير اتخذوه ذريعه لتعطيل كتاب الله ولتعطيل شريعه الله ولتعطيل حدود الله تبارك وتعالى لا ليس هناك احد معصوم من الخطأ سواء كان جوفيا أو كان حاكما أو كان محكوما او كان اي انسان لقول ان صلى والصلاه ترى في صحيح مسلم كل بني ادم خطاه وخير الخطارين توبون ولكن الخربه كل خطى ان يستغد اعداء الدين من العلمانيه ومن جراب ركابهم ان يستغد ذلك ذريعه لتعطيل الحد الشرعي حينما تولد تلك الفتاه تقتل ويجث كل مجرم ويعاقب كل مجرم لان الله سبحانه وتعالى حينما حدد الحدود من قتل للقاتل العمد ومن جلد وتغريب عار للزاني غير غير المحصن ومن رجم للزاني المحصن ومن قطع يد السارق اذا سرق ما يبلغ النصاب الى غير ذلك من الحدود التي انزلها الله من السماء الله عز وجل ما انزلت تلك الحدود قسوه قسوه ولا وحشيه وانما انزلها للحفاظ على الفطر وعلى ممتلكات البشر وعلى اموال البشر وعلى اراضي البشر وعلى دمعه المسلمين الم لا تصح لقول الله عز وجل حينما قال ولكم في حياة حياه للالباب وقال النبي عليه الصلاه والسلام لحد واحد لحد واحد يقام بارض الله في عباد الله خير من ان ينطر 40 يوما وبلا لحد واحد يقام بارض الله خير من أن يعطوا 70 سنه فالحدوث إذا اقمنها بارض الله ان طلعت الحاله الاقتصاديه وصرنا امنين من ناحيه عسكريه ولم نغث من الاعداء وانزل الله علينا النصر والسماء قال الله عز وجل ولو انه اقام التوراة والانجيلا وما انزل اليهم من رفهم القرآن والسنه لاكلوا من فوقهم ومن تقي ارجلهم هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد من الحمد لله صلاه وسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالحدود الشرعيه امر من الله سبحانه وتعالى فعلينا ان نطبق اوامر الله وان نطبق حدود الله سبحانه وتعالى وانا من هنا الى رجال الشرطه ورجال الامر واسال الله تبارك وتعالى لهم بالنصر والترغيب اللهم قرهم اللهم ايتهم اللهم اعزهم ولا تذلهم اللهم وفقهم لتطبيق كتابك ولتطبيق سنه نبيك صلى الله عليه وسلم واغفر لهم وارحمهم ما تجاوزوه وما أخطوا فيه انكم تلقوا به رحيم ولنغفر الله عز وجل ان يوقفهم لنقامه بغير حدود في ثائر الايام بصوره صريحه ولعنهم والله عز وجل معهم قبلنا وقبلكم باذن سبحانه وتعالى لان ما قال يا ايها الذين امنوا ان انصر الله منتضيت حدود الله واوامره يا سرقا ويثبت اقدارتهم فلا تدعوا تلك الأقلام العفنه وتلك الارتم الاثنه التي تتكلم وتدقق وتحارب شريعه الله تبارك وتعالى بل يطالبون ايها العلمانيون يطالبون بالغاء الماده 52 من القانون الجنائي لسنه 91 ما هي الماده 52 الماده 52 من تدي بذي فاضح أو ارتكب سلوكا فاضحا في مكان عام او وجله عام فانه يجلس اقل من 40 ولو الغرامه والسجن اقل من 6 اشهر او كما قال في المادة, الماده هذا بمعناها وهذه الماده لها رقم في شرع الله تبارك وتعالى بل معظم القانون عندنا في بلدنا السودان الذي يسمى بالقانون الجنائي لسنه 1990 معظم هذا القانون من دين الله عز وجل من كتاباه ومن سنة النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يعلم هذا الامر عليه اي علم من الان فالذي يطالب بانقاض هذه المواد تحديدا وهذا القانون تحديدا هو لا يريد ان يحارب الحكومه وليست وليست كلامه سياسيا كما يشاع وانما هذا كلامه عقديا ينطلق من العقيده العلمانيه التي تقول التي تقول لا اله الا مادة ماده والتي تقول العلمانيه حاجه اجتماعيه تعت الى عزل الدين من حياه الناس فهؤلاء يريدون للناس ان يكونوا بعايد ويريدون للناس ان يكونوا اي ان تر ان يكون الدين له مشاع وان تكون الحمره مشاع لذلك قالت فاطمه احمد بدين من دعماء حب الشيوعي العلمانيه الانحادي قالت والجريده موجوده عندي الان من اراد ان يراجعها موجوده عندي الان قالت حينما طيلت ورائك في تطبيق الحدود الشريعه الاسلاميه شنو هذا السؤال بالنص استعذابك لا نطبق الحدود لا نطبق الحدود والمرأه لا لوم عليها اذا سنت غطى لم يحاسبها اثاق التجازمت طالما كانت مضطره لان بيع الشرابه لتاكل هي وقطع الاطفال انظروا اذا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى متى كان الزنا يبرر عند الضروره متى وما هو الدليل في اباحه الزنا عند الضروره ولكن كلامه هذا ينطلق من الوجه العلماني الشيوع الانحادي الماركتينج حينما قال مارك تكلم عن شيوع المراه قال ينبغي ان تكون المراه منك مشاعل الجميع هذا يذني بها وذاك يذني بها وهذا يذني بها ليس هناك ام لا تقول هذه امي ولا تقول هذه زوجتي ولا تقول هذه اختي ولا تقول هذه ابنتي تكون المراه منك مشاعل الجميع فهذا قد علم الذين الذين تدافعوا بهذه القضيه ونحن مع اولئك الذين جلدوا تلك الفتاه والى الامام قدما بان يك كل مجرم وان تقام حدود الله في رب الناس تبارك وتعالى لأننا اذا اتفقنا امر الله وكتاب الله حمانا الله واطعمنا الله وسقىنا الله ولا الله وكان معنا الله ان ينصركم فلا غالب لكم وان ظلم ينصركم يصر الله فلا غالب لكم فَيَخْذُلُكُمْ فَمَنْ الذي يَرْسُلُكُمْ من بَعْدِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ أَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ وَيُقَرِّبُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ فَاتَّقُوا يَا حَقُّ مَتَنَا حُدُودَ الله والله مَعَكُمْ وَاللهُ نَاصِرُكُمْ إِنْ أَقَمْتُمْ كِتَابَ الله تبارك وَتَعَالَى في أَرْضِ الله وَلَوْ أَنَّ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فافتدوهم بما كانوا يكتفي السبول الله صلى وسلم وبارك ونعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم من اخواها وجعل اشتغل من دكاها انك انت وليها ومولاها اللهم وفق حكاما وائمه ولاه امورنا اللهم وفقني لواجبهم واجعلهم من الذين اللهم وفقني بطاعه الصالحات انل بيتره بالمعروف وتحضوا عليه والذي تنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه يا رب العالمين يا متعه على كل شيء قديم اللهم افتح بلاد الرسول اللهم اصحها واجعلها بلاد الايمان وتقى وتوحيد واسلام اللهم افتح بلادنا واجعلها رخاء رخاء وتير بلاد المسلمين في كل مكان الاوضاع العالميين اللهم صل على حاضرنا وحيرنا وضيقتنا وذكرنا ووطانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم منحني من خير المتقين والمؤمنين والمؤمنات الحياة و الاموات الذين تابعوا القدس بمجده وعظات وبعد هذا الاطالة ومع ذلك التاخير والله تعالى على واعكم و صلى الله وسلم وبارك وفي الختام تقدم تحيات اخوانكم في الموقع المصري لفضيله الشيخ مزمل عوض حديق